اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله والله للذين احسنوا الحسنى اصحاب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون ولكثره السيئات جزاء سيئه 「なぜだろう m a t h e r o l a ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول فزينلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم اياه فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم هنالك تبلو كل ن ف س ما أ س ل ف ت وردوا امن أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن ََ يدبر َُُِّ ا ل ْ أ َ م ْ ر ق و ل و ن الله <تصفيق> فقل افلا تستقون ا ل ل ه ر ب ك م ا ل ح ق ف م الله ا بعد ح ق ا ل ف س ن ت ص ر ى و ل على الذين فسقوا أ ن ه م لا يؤمنون <تصفيق> Okay. ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيد ه قل الله يبدأ الخلق يبدأ ثم